ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فيقول الله جل وعلا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومن اعظم خصال المحسنين العفو عن الناس حتى ان الله تعالى لما ذكر الجنه قال وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض بعدة للمتقين ما هي صفاتهم؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أيها الناس والعفو خلق يتعلمه الصارم ويتجرب عليه شهرا كاملا في رمضان فلا يخرج عليه رمضان حتى يكون قد اتقنه وصار له صفاه قال عليه الصلاة والسلام إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفف ولا يجهل فإن مرء أو قاتله فليقل إني صائم اني صائم فلا يرد على هذا الشتم والسب ليس ضعفا منه وانما لانه صائم والصائم لا يقابل الاساءه بالاساءه ولكن يعفو ويصلح ولما كان العفو عند كثير من الناس يفهمونه بالضعف والذل اقسم النبي صلى الله عليه وسلم على عكس ذلك فقال ثلاث اقسم عليهم ما نقص مال قط من صدقة فتصدقوا ما نقص مال قط من صدقه فتصدقوا ولا عفا رجل عن مظلمه ظلمها إلا زاده الله تعالى بها عزة فاعفوا فاعفوا يزدكم الله عزة ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة يسأل الناس إلا فتح الله عليه باب فقر أخرجه أحمد والبزار والحديث صحيح فالعفو عز في الدنيا والآخرة بل العفو من اخلاق الانبياء عليهم الصلاه والسلام فهذا يوسف عليه السلام بعدما فعله اخوته فيه من حرمانه من والديه في وقت الطفوله اشد ما يحتاج اليهما ثم عاش سنين طويله بعيدا عن ابيه النبي الكريم يعقوب عليه السلام وظلمات البر وظلمات العبوديه والرق وظلمات كيد النساء وظلمات السجن فلما قدر على اخوته ماذا كان موقفه عليه الصلاه والسلام قال لا تثريب عليكم اليوم اي لا لوم عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين فيرجعون نادمين إلى أبيهم الذي بيضت عيناه من الحزن فهو كريم وفقد بصرح بسبب ما فعلوه من التفريق بينه وبين, التفريق بينه وبين ابنه الحبيب قالوا يا ابانا استغفر لنا استغفر لنا جنوبنا إنا كنا خاطئين فماذا كان جوابه قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم ولقد ضرب نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه اروع الامثله في العفو فقد سالت عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة اذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلان فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وانا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين العظيمين بمكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا الله أكبر صدق الله تعالى القائل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَامَ مِنْ ولقد استفاد الصحابة رضي الله عنهم مما يرونه أمامهم من عقل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح ابن اثاثه لقرابته وحاجته فلما تكلم في عائشه رضي الله عنها في قصه الافك قال ابو بكر والله لا انفق على مصطح شيئا ابدا ولا منفعه بنفع ابدا بعد الذي قال فانزل الله تعالى ولا يئتلي أي لا يحلف ولا يأترون الفضل منكم والسعى أن يؤتوا للقربى أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فليعفو وليصبحوا ألا تحبون؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله أفور رحيم فقال أبو بكر رضي الله عنه والله إني لنحب ويغفر الله لي فرجع إلى مصرح نفقته التي كان ينفق عليها وقال والله لا انزعها منه أبدا يا عبد الله ماذا تفعل لو ذهبت إلى السوق لتشتري فوجدت أن رجلا قد سرق مالك اسمع يا عبد الله جلس ابن مسعود رضي الله عنه في السوق يشتري طعاما فلما طلب منه الدراهم وكانت في عمامته فوجد عمامته قد حلت فقال لقد جلست وان الدراهم لمعي فجعلوا يدعون على من اخذها ويقولون اللهم اقطع يد من سرقها ولكن ماذا قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها وإن كان حمله على ذلك الجراءة على الذنب فاجعلها آخر ذنوبه سبحان الله ولكن لا عجب في ذلك إن علمت يا عبد الله أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو القائل كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضاله قومه فأدموه أي أسالوا دمه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وهكذا لا يزال علماء وصالح الأمة على هذا الخلق الكريم فقد شتم رجل الشعبي رحمه الله فقال له الشعبي إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك فمن الذي جعله كذلك ان أعظم ما يحث على فعل شيء هو معرفه اجره وفضله فما اجر من عفا فما اجر من عفا ان اجره شيء عجيب قال جل وعلا وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ما ظنكم يا عباد الله ما ظنكم باجر قد خبره الله تعالى عنده ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من كرم بيضا وهو قادر على ان ينفذاه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين ما شاء وقد اجاد من قال سامح اخاك اذا خلط منه الاصابه بالغلط وتجافى عن تعنيفه ان زاد يوما او قصط واعلم بانك ان ظلمت مهذبا رمت الشطط ولو انتقدت بني الزمان وجبت أكثرهم سقط من الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يا ابن آدم إن بينك وبين الله خطايا وذنوبا لا يعلمها الا هو وإنك تحب أن يغفرها الله لك فإذا احببت ان يغفرها لك فاغفر انت لعباده وان احببت ان يعفوها عنك فافعل انت عن عباده بينما الجزاء من جنس العمل تعفو هنا يعفو هناك تنتقم هنا ينتقم هناك تطالب بالحق هنا تطالب بالحق أولانا فانصرنا على الغوم الكافرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والدكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المرمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم الانبياء والمرسلين اما بعد فيا ايها الناس واذا كان الحديث عن العفو فلا ننسى عفو العزيز القدير تقول عائشه رضي الله عنها قلت يا رسول الله ارايت إن عنكم أي ليلة القدر أي ليلة الليلة القدر ما أقول فيها فما الذي أرصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فيا من يطلب العفو وكلنا ذلك ان الله يحب العفو فتب اليه وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويا من اسرف على نفسه ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اين تذهب يا من اعرضت عن ربك ألا تعلم أن من خاف من شيء فر منه ومن خاف من الله عز وجل فر إليه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين لأنه لا من من الله إلا إليه وأبشر يا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فانك لن تبدا من جديد لانك تتعامل مع رب مجيد فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما جاء شيخ كبير هرم قد سقط حاجباه على عينيه فقال يا رسول الله رجل غدر وفجر ولم ي ولا داجة إلا قطفها أي لم يترك من الشهوات شيئا إلا اتاه الا اتاه بيمينه لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأبقتهم أي لأهلكتهم فهل له من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت فقال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله غافر لك ما كنت كذلك ومبدل سيئاتك حسنات فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي فقال وغدراتك وفجراتك من يغفرها الله ويبدلها حسنات فولى الرجل يكبر ويهلل عباد الله من تقرب إلى ربه شبرا تقرب إليه ربه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا ومن أتاه يمشي أتاه هضولا يغفر الذنوب ولا يبالي. ويسر عيوب الأيام والليالي لا أعظم منه جودا ولا يطلع أحد بابه فيجده مصدودا من سأله أعضاه ومن احتمى به حماه فوا عجبا فوى عجبا ممن سمع منادي الخير فأفضأ سيره وممن عرف ربه فاحب غيره اللهم انك أنزلت في كتابك العفو وامرتنا ان نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا انفسنا فاعف عنا اللهم ان ظلمنا فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا اللهم إنك أكرمتنا اللهم إنك أمرتنا الا أن نرد سائلاً عن أبوابنا وقد جئناك سائلين فلا تردنا يا ربنا وأمرتنا أن نحسن إلى غيرنا فأحسن يا ربنا واجمع في الدنيا والاخره اللهم من علينا بعفوك واكرمنا بغفرانك وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين